بسم الله الرحمن الرحيم. إن ا أزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها والروح فيها بإذن ربه من كل أمر.